وما هو على الغيب بظنٍ وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما إن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا